121-وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون 122-ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم, تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تباهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارات فادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم اف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض اف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء 129-وهل ذلك منكم, منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون 120-أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة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 وأتينا عيسى بن مروى مالبجنات وأيدناه بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرٌ تُمْ فَفَرِيقٌ كَذَّبَتُمْ وَفَرِيقٌ تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون